فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أ م حسب الذين يعملون السيئات أ ن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان ي ر ج و لقاء الله ف إ ن أ ج ل الله لات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 ولنجزينهم أحسن, احسن الذي كانوا يعملون و شركه الهدى إ ن ن س ا ا ب و ل د ي حسنا وإن جاء ك ل شركه دعويه س لك ب ع غير ربحيه ذات مضمون ف ب ب ئ ك م م اجتماعي ك م ل و و م ن ن ا ل ا س من م إلي ر و ع م فأنبئكم ه ا ل ن و ا آمنوا ع م ل و ا الصالحات لندخلنهم ف ي ا ل ص ا ل ح ي ن و م ن ا ل ن ا س من ي ق و ل آ م ن ا ب ا ل ل ه فإذا فاذا اوذي في الله جعل ف ت ن ة الناس كعذاب الله و ل ئ ن جاء نصر من ربك ليقولن إ ن ا كنا معكم أ و ل ي س الله ب أ ع ل م بما في صدور العالمين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 هم ل ك ا ذ ب و ن و ل ا يحملن أ ق ا ل ه م و أ ق ارسلنا ل أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة ا عما كانوا مع يوم ي ف ت و ولقد ن أ ر نوحا إ ل ى قومه فلبث فيهم أ ل ف س ن ة إ ل ا خمسين عاما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 إ ن م ان ت ع ب د و من دون الله أوثانا وتخلقون إن الذين ل وتخلقون ه أوثانا إ تعبدون من دون الله لا يملكون ل ك م رزقا فبتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذبتم من م قبلكم وما على الرسول إ ل ا البلاغ المبين اولم يروا كيف يبنئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل يسير سيروا ف ا ن ظ م و ا ل ل ه ينشئ ا ل ن ش أ ة ا ل آ خ ر ة إن ا ل ل ه ع ل ى ك ل شيء قدير ي ع ذ ب م ن ي ش ا ء و ي ر ح م من ي ش ا ء م و س و ع ج ز ي ن في ا ل أ ر ض و ل ا ف ي ا ل س م ا ء و م ا ل ك م من دون ا ل ل ه م ن و ل ي و ل ا نصير و ا ل ذ ي ن ك ف ر و الله بآيات ا و ل ق ا ه أ و ل ئ ك ي ئ س و ن رحمتي وأولئك لهم وأولئك أ عذاب ى فما كان جواب قومه الا أ ن قالوا اقتلوه أ و حرقوه ف أ ن ج ا ه الله من النار إ ن في ذلك ل ا ي ة لقومه ان في ذلك ل ا ي ة للمؤمنين فما قومه كان جواب قومه إلا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 أهل ه ذ ه ا ل ق ر ي ة إ ن أ ه ل ا كانوا ظ ا ل م ي ن ق ا ل إن فيها ل و ط ا ق ا ل و ا نحن أ ع ل م بمن ا ل ن ن أنه ج ي وأهله ل إ ا إ ل ا م ر ر أ ت كانت ه ا ا من ل غ ب ي ن أن ولما جاءت ه بهم وضاق, بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إ ن ا منجوك و أ ه ل ك إ ل ا م ر أ ت ك كانت من الغادرين إ ن ا منزلون على أ ه ل هذه ا ل ق ر ي ة رجزا من السماء بما, بما كانوا يفسقون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 وعادا و ث م و د وقد ا تبين لكم من م س ا ك ن م و ز ي ن ل ه م النابلسي ش ي ط ا أ ع م ل ه فصدهم م عن ب ل ل ع ن و ا م ا ن و ل ا س ل ا ء ه م بالبينات ب ف س ك م و ا ا ف س ت ك ب ر و ا ع ي النابلسي أ ر ض وما ا ك و س ا ق ي ن ف ك ا أخذنا أ بذنبه فمنهم من ر للعلوم ي ه حاصبا ن من ه أخذته م الاسلاميه ص ي ح ة ومنهم من ن خ س ف به م مثل ا كان الله ولكن كانوا ولكن أنفسهم يظلمون ليظلمهم م الذين اتخذوا من دون الله اولياءك مثل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 إلا إلا بالتي الذين ل هي أحسن ظ م و منهم و ق و ل و ا آ م ن ا ب ا ل ذ ي أ ن ز ل ل ن ن ا و أ ز ل إ ل ي ك م و إ ل ه ن ا و إ ل ه ك م و ا ح ونحن د ل ه م س ل م و ن ا إليك الله ك الحسنى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 ه م ا ا ل خ س ر و ن و ي س ت ع ج ل و ن ك ب ا ل ع ذ ا ب و ل و ل أجل ا م س م ي ل ج ا ء ه م ا ل ع ذ ا ب و ل ا ت ي ن ه م وهم بغتة ل ا يشعرون ي س ت ع ج ل و ن ك ب ا ل ع ذ ا ب وإن جهنم ل م ح ي ط ة ب ا ل ك ا ف ر ي ن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 إلينا ت موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم ا ئ ن ه من ا ل ج ن ة غ ر ف ا غرفا تجري من تحتها من ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل م ي ن ه ص ب ر و ق ع ل ى ربهم ي ت و ك وكأي ل و ن من د ا ب ة ل ا تحمل ز ق ه الله ا يرزقها الله يرزقها و إ ي ا ك م وهو ا ل سمي ع ا ل ع ل ي م ولئن م ن خلق ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض وسخر ا ل ش م س و ا ل ق م ر س ي ق و ل ن ا ل ل ه فأنا ي ف ك و ن ا ل ل ه ي ب س ط ا ل ر ز ق ل م ن ي ش ا ء م ن ع ب ا د ويقدر ه له إن الله ب ك ل شيء عليم ولئن س أ ل ت ه م من نزل من السماء ماء ف أ ح ي ا فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أ ك ث ر ه م لا يعقلون وما هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا له وإن الدار موسوعه النابلسي ر ا للعلوم ك الاسلاميه ه فلما نجاهم إ ل ى البر اذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون اولم يروا انا جعلنا حرما آ م ن ا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون و ب شركه الهدى شركه و ومن ن ممن أظلم ا ف ى ع ل ى ا و ي ه غير ربحيه ب ا ل ق لما ل جاء أ س في ج ذات مضمون ا ل ذ ي ج ا ج ت و ا ع ي ن لنهدينهم سبلنا ا وان الله لمع المحسنين